الحمد لله اولا واخرا وظاهرا وباطنا الحمد لله على خيره وفضله وإحسانه وإنعامه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله إمام أنبيائه وخاتم رسله بعثه الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار وعلى آل بيته الطيبين الأطهار وصحابته المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين أما بعد فكلما أقبلت ليلة الجمعة أقبل المحبون لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه وخفق قلوبهم إكثارهم من الصلاة والسلام عليه كيف لا وحبيبهم عليه الصلاة والسلام يقول أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة وما يزال مجلسنا هذا أيها المباركون تتتابع صفحاته في تقليب حقوق المصطفى صلوات الله وسلامه عليه مجلس نستكثر فيه من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم مجلس نعلن فيه على الدوام حبنا وفاءنا انتماءنا ايماننا بالمصطفى عليه الصلاة والسلام مجلس نخطو فيه خطوات نتقرب من حب المصطفى صلى الله عليه وسلم نقترب فيه لتعميق الايمان وترسيخه في القلوب به صلى الله عليه وسلم وان محمدا لرسول حق حسيب في نبوته نسيب أمين صادق بر تقي عليم ماجد هاد وهوب يريك على الرضا والسخط وجها تروق به البشاشه والقطوب يضيء بوجهه المحراب ليلا وتظلم في النهار به الحروب صلوات الله وسلامه عليه مازلنا في الباب الثاني من أبواب كتاب الشفى بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للإمام القاضي عيام ابن موسى اليحصبي رحمه وطل الله عليه الباب الثاني الذي خصه المصنف لتكميل الله تعالى المحاسن خلقا وخلقا لنبينا عليه الصلاة والسلام وكيف قرن له جميع الفضائل الدينية والدنيوية فيه نسقا هذا الباب ما زال مشتملا على فصول متعددة وقف بنا الحديث في الفصل الثالث الذي ذكر فيه ما يتعلق بنظافة جسده عليه الصلاة والسلام وطيب ريحه وعرقه ودمه وبوله صلوات الله وسلامه عليه هذا الباب أورد فيه جملة من الأحاديث والآثار وقف بنا الحديث فيما يتعلق بخبر المرأة التي شربت بوله عليه الصلاة والسلام نستأنف اكمالا لهذا الفصل لنشرع في الفصل الذي يليه نعيد ما وقف عنده حديثنا في ليلة الجمعة الماضية من قوله وقد روي نحو من هذا عنه في مرأة شربت بوله نعم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال المصنف رحمه الله تعالى وكان صلى الله عليه وسلم قد ولد مختونا مقطوع السرة طيب أعد من قوله قبل وقد روي نحو من هذا عنه في مرأة شربت بوله في الصفحة قبله. وقد روي نحو من, نحو من هذا عنه في مرأة شربت بوله فقال لها لن تشتكي وجع بطنك أبدا ولم يأمر واحدا منهم بغسل فمه ولا نهاه عن عودة وحديث هذه المرأة التي شربت بوله صحيح الزمه الدار قطني مسلما والبخاري إخراجه في الصحيح واسم هذه المرأة بركة واختلف في نسبها وقيل هي أم أيمن وكانت تخدم النبي صلى الله عليه وسلم قالت وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان يوضع يوضع تحت سريره يبول فيه من الليل فبال في ليلة ثم افتقده فلم يجد فيه شيئا فسأل بركة عنه فقالت قمت وأنا عطشانة فشربته وأنا لا أعلم روى حديثها ابن جريج وغيره نعم وقف بنا الحديث عند هذا الأثر الذي ساقه المصنف رحمه الله عن المرأة المسماتي بركه ودمج المصنف رحمه الله بين حديثين ورد كل منهما منفصلا مستقلا وبركه اسم لامرأتين إحداهما أم أيمن والأخرى كنا أم يوسف والحديثان ضعيفان كما مر في مجلس الجمعة الماضية أما الأول منهما فقد أخرجه الحاكم والدار القطني والطبراني وفي المعجم الكبير أن أم ايمن قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل إلى فخارة في جانب البيت المقصود إناء من طين وفخار فبال فيها قالت فقمت من الليل وأنا عطشانة فشربت ما فيها وأنا لا أشعر فلما أصبح قال يا أم ايمن قومي فأهريقي ما في تلك الفخارة وكانوا لا يتخذون في بيوتهم حمامات أكرمكم الله فإذا احتاج أحدهم أثناء الليل أن يقضي حاجته جمع بوله في شيء من الآنية بحيث إذا أصبح أفرغه في الخارج فتنظف البيوت فقام أمرها فقال قومي فأهريق ما في تلك الفخاره قلت قد والله شربت ما فيها فضحك عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه فقال أما والله إنه لا يجعك بطنك أبدا يعني لن تشتكي وجع البطن أبدا الحديث مع انقطاعه فيه ضعف في بعض رواته ففيه أكثر من علة توجب ضعف السند وأم الروايه الأخرى فهي بركة أخرى امرأة أخرى تكن أم يوسف أخرج حديثها البيهقي وغيره وفيها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبول في قدح من عيدان وهو النخل الطوال المجرد ثم وضع تحت سريره فجاء فأراده فإذا القدح ليس فيه شيء فقال لمرأة يقال لها بركة كانت تخدمه لأم حبيبة وهذه بركة الاخرى غير الأولى وهذه تكن أم يوسف جاءت معها من أرض الحبشه مع أم حبيبة رضي الله عنها فقال لها أين البول الذي كان في هذا القدح فقالت شربته يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام لقد احتضرت بحضار من النار وفي رواية أخرى أخرجها عبد الرزاق في مصنفه قال لها عليه الصلاة والسلام صحة يا أم يوسف يعني جعل الله ما شربته صحة لك قال فما مرضت قط حتى كان مرضها الذي ماتت فيه الحديث الثاني هذا الذي فيه كنية بركة بأم يوسف صححه بعض أهل العلم كالدار قطني والقاضي عياض هنا لما قال رحمه الله وحديث هذه المرأة التي شربت بوله صحيح ألزم الدار قطني مسلما والبخارية إخراجه في الصحيح فصحح بعض أهل العلم حديث بركة الثانية وهي غير بركة أم ايمن مولاة النبي عليه الصلاة والسلام هذه مولاة قدمت من أرض حبش مع أم حبيبة رضي الله عنها وتسمى أيضا بركة لكن كنيتها أم يوسف وفيه ما سمعتم أنها لما شربت بشرها النبي عليه الصلاة والسلام أنها كانت بشربها لذلك البول الذي كان في الإناء قد احتضرت من النار بحضار يعني حجبها الله عن النار بذلك وفي الرواية الأخرى قال لها صحة يا أم يوسف قال فما مرضت يعني ما عرفت مرضا يؤذي بدنها إلا المرض الذي ماتت فيه رضي الله عنهم أجمعين قال أهل العلم مثل هذه الحوادث كما ترى وقعت اتفاقا يعني لا لا أم أيمن ولا أم يوسف لم تكن إحداهما قد شربت بوله صلى الله عليه وسلم عمدا ترجو ذلك ومع ذلك وقع لهم مع ما في الرواية من ضعف وقع لهم دعاء النبي عليه الصلاة والسلام وهذا يوجه بأن هذا البول الذي يكون من شأن الآدمي عادة مضرا بل مؤذيا وليس أدل على ذلك من أن صاحب البول نفسه يخرجه بدنه رغبة في إبعاد الأذى عنه فكيف يكون عافية لغيره فحصل الدعاء لهما بذلك ليكون ما شرباه وقاية بل بركة وحصنا فكان في الروايتين ما سمعتم قبل قليل اتى المصنف رحمه الله بحديث البول بعد أن سبقه حديث شرب الدم وهو أصح كما ثبت عن سعد وغيره وقد سبق قبل طيب عرقه وريح بدنه بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام يريد المصنف أن يقول إن نبينا يا قوم إن نبينا عليه الصلاة والسلام طيب مطيب في بدنه ظاهرا وباطنا أما ظاهره فالريح الطيبة أما ظاهره فحلاوة منظره أما ظاهره فلباسه النظيف أما ظاهره فكل من جالسه رأى منه عليه الصلاة والسلام ما تطيب له النفس والعين انسا وراحه وسرورا وانشراحا عليه الصلاة والسلام أما طيب باطنه فدمه وعرق بدنه وبوله صلوات الله وسلامه عليه والمسألة قد وردت فيها الآثار والأحاديث بمجموعها تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر لك البشر فريد صلوات الله وسلامه عليه خصه ربه بخصائص هذا الذي يريد المصنف رحمه الله ايصال المعنى به إلينا أن هذه الخصائص هي جملة من المعاني التي رقى الله بنبينا صلوات الله وسلامه عليه إليها من خصال الجلال والكمال هذه الخصائص إن وجدت, إن وجدت أحدها لبعض البشر فقد وجدت مجموعة لسيد البشر صلوات الله وسلامه عليه نعم وكان صلى الله عليه وسلم قد ولد مختونا مقطوع السرة وروي عن أمه آمنة أنها قالت قد ولدته نظيفا ما به قذر أما رواية أمه آمنة فلا يصح بها سند لأنها ما أدركت النبوة وروايتها لا يصح الحمل عنها لكنها تذكرها كذا خبرا في الآثار وأما حديث ولادته مختونا مقطوع السرة صلوات الله وسلامه عليه ومعنى مختونا أنه قد ختن عليه الصلاة والسلام ومقطوع السرة يعني ما, يتعامل به ما تتعامل به القابلة مع الجنين إذا خرج من بطن أمه فإنه يحتاج إلى قطع سرة وتنظيف ونحوه فهذا الحديث أنه ولد مختونا مقطوع السرة صلوات الله وسلامه عليه حديث الرواه عدد من الصحابة منهم ابن عباس ومنهم العباس وأبو هريرة وابن عمر وأنس رضي الله عنهم أجمعين صحح بعض أهل العلم هذا الحديث كالضياء المقدس وكالحاكم في المستدرك وجعلوا ذلك مما اجتمعت عليه الروايات إلا أن بعض أهل العلم يستدرك على ذلك فيقول المجموع الروايات في هذه ضعيفة وابى تصحيحه كما تعقب ذلك الذهبي وكما ذكر الحافظ بن كثير وغيره قال الحافظ بن رجب ولم يجترئ الإمام أحمد على تصحيح هذا الحديث فهو أيضا من الأحاديث التي يتفاوت أهل العلم في تصحيحها وقبولها أو في تضعيفها بالنظر إلى مجموع الروايات الواردة في ذلك وهذا يعود يا كرام إلى أن شأنه عليه الصلاة والسلام فيما كان قبل النبوة لم تظفر الرواية بحمله ونقله لأنه لم يعرف أن يكون نبيا فيما بعد فأن تجد خبرا في شأن ولادته أو شأن إرضاعه أو شأن حياته في طفولته أو ما حدثت له من الأخبار التي كانت على غير عادة البشر تجدها رواية عند الإخباريين عند القصصيين عند أرباب السير والتواريخ وغالب ذلك لا إسناد له فإذا كان لا إسناد له لم يصح لنا أن نثبت عليه بسند يصح أو قبوله بمثل ما يتعامل به المحدثون في الصنعة الحديثية إلا ما كان من تلك الأخبار مرويا بسند صحيح بعد نبوته صلوات الله وسلامه عليه فيثبت ويروى ويحتج به فهذا من هذا الباب ولادته عليه الصلاة والسلام مختونا مقطوع السرة يثبت من الصحابة العباس وابنه عبد الله ويثبته ابو هريره ويثبته ابن عمر ويثبته أنس رضي الله عنهم أجمعين وفي إسنادها لا يخلو مقال من تضعيف ولعل من صححها نظر إلى مجموعها وأنها تشترك في معنى يدل على أصل يثبت بموجبه الحديث والله أعلم نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط الحديث أخرجه الترمذي وأخرجه ابن ماجه وأحمد وغيرهم وفيه ضعف ويعارضه ما هو أقوى منه في الصحيحين لما تقول عائشة رضي الله عنها كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد فتختلف أيدينا فيه الاغتسال تجرد من اللباس فكونها تقتسل مع المصطفى عليه الصلاة والسلام يدل على إزالة الحجاب واللباس وهذا يعارض قولها هنا ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط نعم وعن علي رضي الله عنه قال أوصان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغسله غيري فإنه لا يرى أحد عورتي إلا طمست عيناه لا يرى أحد عورتي إلا عيناه حديث ضعيف وذكره بعض أهل العلم في الموضوعات ضعفه ابن الجوزي والعقين وابن عدي والذهبي وغيرهم رحم الله الجميع نعم غسل الصحابة رضي الله عنهم نبينا صلى الله عليه وسلم من غير كشف عورته إجلالا واحتراما له عليه الصلاة والسلام وإنما كانوا يغسلونه من تحت رداء وما كشف أحد عورته كما لا يكشف أي مسلم يغسل مسلما إذا مات فإنه لا تنكشف العورات ونبينا عليه الصلاة والسلام أجل من يعظم ويحترم في هذا الباب وفي غيره من الأبواب إلا أن إثبات هذا لفظا ينسب إليه عليه الصلاة والسلام لا يرى أحد عورتي إلا طمست عيناه لا يثبت حديثا عنه صلوات الله وسلامه عليه نعم وفي حديث عكرمه عن عن ابن عباس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم نام حتى سمع له غطيط فقام فصلى ولم يتوبى قال عكرمة لأنه كان صلى الله عليه وسلم محفوظا قال عكرمة لأنه كان محفوظا ما معنى أنه كان محفوظا عليه الصلاة والسلام يعني محفوظا مما يصيب البشر إذا نام أحدهم نحن إذا نمنا ما الذي يصيبنا يصيبنا رفع القلم ورفع التكليف يصيبنا عدم العلم لأنفسنا أحدنا لا يدري عن نفسه ماذا يفعل في نومه ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده فأحدنا إذا نام زال حسه وإدراكه ووعيه فلا يدري ماذا يحصل منه لكنه عليه الصلاة والسلام في هذا الباب يخالف الأمة هذا الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما طرف من حديث بيتوته ابن عباس في بيت خالته ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين قال بيت عند الخالة ميمون فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وحكى فيها قصة كيف صحب النبي عليه الصلاة والسلام تلك الليل وكيف قام بجواره يريد الصلاة معه وفي الحديث قال فلما صلى ركعتي الفجر يعني السنة اضطجع حتى نفخ ومعنى نفخ معنى الرواية التي قال هنا حتى سمع له غطيق يعني صوت صوت الهواء الذي يخرج من فم النائم كالشخير أو أقل منه درجة يقال نام حتى نفخ أو حتى سمع له غطيق هذا يدل على ماذا؟ على استغراق في النوم ويدل على أن النائم قد ابتعد في نومه قال فنام حتى نفخ ثم قام فصلى ولم يتوضا في حديث أحمد قال فكنا نقول لعمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تنام عيناي ولا ينام قلبي وهذا سر المسألة هذا مكمل اختلافه عليه الصلاة والسلام عن سائر الأمة أنه متى نام إن نام فإن الذي ينام فيه عيناه لكن قلبه يقظ عليه الصلاة والسلام لا تعتريه غفلة ولا نوم ألا ترى أنه يوحى إليه في المنام؟ ألا ترى أنه يعي صلى الله عليه وسلم ما يكون منهم؟ الحديث عند البخاري تقول عائشة رضي الله عنها والنبي صلى الله عليه وسلم نائمة عيناه ولا ينام قلبه وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم وعند مسلم أيضا الحديث في صحيحي قال عقب الحديث قال سفيان وهذا للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة لأنه بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه ولهذا كان إذا قام من نومته بعد ركعتي الفجر يقوم إلى صلاة الفجر ولا يتوضا ومن هنا يقول الفقهاء النوم ليس ناقضا للطهارة النوم ليس حدثا في ذاته يقول الفقهاء النوم مظنة الحدث بمعنى أنه ربما حصل من النائم ما لا يعقل فإذا كان الأمر كذلك ربما خرج منه ريح ربما مست يده موضع فرجه فكل ذلك هو السبب في الحدث ونقض الطهارة ولأن النائم لا يعقل كان هذا موجبا للطهارة إقامة للمظنة مقام الحدث فأما النبي عليه الصلاة والسلام فإن قلبه لا ينام بمعنى أنه يعقل ويعلم ما يكون منه فانتفى هذا المعنى في حقه فلم يكن النوم عنده ناقضا للطهارة فيقوم ويصلي صلوات الله وسلامه عليه وفي بخاري أيضا في صفة صلاته بالليل تحكي عائشة رضي الله عنها قالت فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ وذلك لأنه صلى ركعات ثم أوى إلى فراشه قالت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي فصلوات الله وسلامه عليه نعم. فصل في وفور عقله وذكاء لبه وقوة حواسه وفصاحة لسانه واعتدال حركاته صلى الله عليه وسلم هذا عنوان. صنعه محقق الكتاب المصنف الآن يعقب الفصول فصلا بعد فصل وانتبه هو يريد أن يثبت من المعاني التي دلت عليها النصوص والآثار ما لنبينا عليه الصلاة والسلام من اختصاص على سائر البشر ما فائدة هذا لماذا يرويه المصنف لماذا يصنف فيه علماؤنا أئمتنا ولماذا نجلس نحن اليوم في رحاب بيت الله الحرام في ليلة جمعة فنقرأ مثل هذه الأوصاف النبوية للنبي عليه الصلاة والسلام أخبرني ما الهدف ما المراد ما المنشود ما فائدة أن نعلم عظمه شأنه عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بوفور عقله بذكائه بقوة حواسه فيما يتعلق بطيب ريحه بجلالة بدنه بنظافة جسده فيما يتعلق بعرقه ببوله بدمه عليه الصلاة والسلام ما وراء ذلك يا قوم ما المراد إلى ماذا نريد أن نصل نريد أن نصل إلى إيمان صادق وحب تام كيف أنت لن تعظم إنسانا حق تعظيمه إلا إذا عرفته حق قدره فإذا قدرته حق قدره وقر في قلبك تعظيمه اللائق به وأنت أيضا لن تحب إنسانا وأنت تجهل موجبات الحب من الصفات التي تختص به وكلما كلما عرفت انسانا وقد أسرك فيه من الصفات والخصال والخصائص والأوصاف ما يجبرك على حبه أصبحت ماسورا له كذلك شأن النبي عليه الصلاة والسلام أحد جوانب إشكالنا يا قوم أن في ثقافتنا ومعرفتنا وتعلمنا وتعليمنا قصورا شديدا في جانب معرفتنا بشأن نبي أمتنا عليه الصلاة والسلام صدقا هل ندرك هل نعلم هل وقفنا؟ هل نتعلم تلك الدقائق الصغيرة في شأن حياته عليه الصلاة والسلام في جأن جسده الشريف في شأن جوانب حياته المختلفة هذا باب لكم قلنا مرارا هو علم يتعلم وإيمان ترتوى به القلوب هو حب ينبغي أن تخطو فيه الخطوات هذا دين هذا علم رواه الصحابة وحفظوه ونقله الآئمة ودونوه تماما كما دونوا العبادات والمعاملات والحلال والحرام من نقل الدين هم من نقل هذا الباب إذا هذه سنة تتعلم وهذا باب عظيم ينبغي التمسك به العلم برسول الله عليه الصلاة والسلام هو تماما كحاجتنا إلى العلم بالله جل جلاله والله ما ترى مسلما يتجرأ مثلا على معصية إلا لأنه نقص في قلبه من تعظيم الله بقدر ما جرأه على معصية الله كذلك الشأن في حب رسول الله عليه الصلاة والسلام لن تجد مسلما يقصر يفرط يتوانى يتأخر في صادق الحب لرسول الله عليه الصلاة والسلام إلا بقدر ما ينقص في قلبه من معرفته وتعظيمه برسول الله عليه الصلاة والسلام هذا دواء يا احبه هذا علاج لكل قلب يريد ارتواء حقيقيا من حبه لرسول الله عليه الصلاة والسلام يقال له أولا اعرف نبيك صلى الله عليه وسلم تعلم صفاته خصائصه شأنه كله دقيقه وجليله هذه خطوة لا بد منها من أراد أن يبني في قلبه بنيان الحب الشامخ لرسول الله عليه الصلاة والسلام من أراد أن يتنعم فؤاده بنعيم الحب المحمدي لرسول الله عليه الصلاة والسلام فعليه والله أن يضع في كل زاوية في فؤاده وفي كل حجرة في قلبه شيئا يقربه من رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا شيء يقربك إليه أعظم من أن تعرف جوانب العظم في حياته الجوانب التي تأسرك بحبه عليه الصلاة والسلام من أجل هذا تنقل هذه الروايات وثم لفته لطيفة لا يسعنا إغفالها من حفظ هذا من نقله هم الصحابة الكرام رضي الله عنهم وهم من استمتع بكل تلك المعاني من عاشوا كل تلك الخصائص أدركتها عيونهم أسماعهم أيديهم جوارحهم استمتعت بها قلوبهم عاشوا هذه المعاني فنقلوا لنا ما عاشوه لندرك شيئا مما أدركوه رضي الله عنهم وأرضاهم ما نقلوا لنا صفة الصلاة والصوم والحج والعمرة والدعاء والحلال والحرام وقالوا لنا هذا دين الله وحسبكم لا نقلوا كل شيء حتى جلسات الضحك والممازحة والمماشاة والرفق لرسول الله عليه الصلاة والسلام أيضا نقلوها سل نفسك ما الذي يجعل انسا وأبا هريرة وابن عمر وجابر وعائشة ما الذي جعلهم ينقلون تلك الجوانب الدقيقة في الرواية التي مرت والتي ستأتي ما الذي حملهم على هذا؟ والله ما هو إلا رغبة في أن يكونوا نقلة اوفياء لكل ما أدركوه وعاشوه ورصدوه من حياتهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وكأنهم يقولون هذه حياتنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام كتاب مفتوح فقرأه دونكم حياة محمد عليه الصلاة والسلام بكل تفاصيلها كأنكم تعيشون معه دونكم عيشوا هذه الحياة والله الاقتراب من سنته الغوص في سيرته التعمق في شأن حياته هو لون من العيش الطيب في ظلال حياة محمد عليه الصلاة والسلام من أجل ذلك لا يتوانى المحب ولا يتأخر المسلم الصادق في أن يقترب خطوات تلو خطوات من معرفته بشأن حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام قال الفصل وسيورد بعض المعاني التي تدل على عظمة شأنه عليه الصلاة والسلام في عقله في ذكائه في قوة حواسه وما إلى ذلك من المعاني نعم. وأما وفور عقله وذكاء لبه وقوة حواسه وفصاحة لسانه واعتدال حركاته وحسن شمائله فلا مرية أنه كان أعقل الناس وأذكاهم صلوات الله وسلامه عليه وهذا كما يقول المصنف فلا مرية فيه نعم هذا جانب من جوانب عظمته عليه الصلاة والسلام نحن نتفق على مقدمة عامة أنه عليه الصلاة والسلام تربع على عرش العظمة بين البشر وإذا عد عظماء البشر وقف كلهم في ظل عظمة المصطفى عليه الصلاة والسلام والله يتصاغر العظماء بإزاء عظمة محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه لا نقول هذا عاطفة لأننا مسلمون وهذا نبينا فنبالغ في القول وتجريبين العبارة على غير, على غير إدراك واستدلال كلا لكن الشواهد والأدلة والبينات كلها قائمة على أن المصطفى عليه الصلاة والسلام كان عظيما وعاش حياته على قدر عجيب من العظمة التي تنوعت وجوهها كان عظيما في أخلاقه والله قال له وإنك لعلى خلق عظيم كان عظيما في شأن نبوته ودعوته وقيامه بالرسالة حتى استشهد الأمة واستنطقها قبل أن يغادرها ألا هل بلغت؟ وهم يقولون نعم وهو يقول اللهم فاشهد يرفع أصبعه إلى السماء وينكيتها عليهم عظمته عليه الصلاة والسلام في رجاحة العقل وحسن التدبير والتخطيط عظمته عليه الصلاة والسلام في خلقته وجمال هيئته وبدنه عليه الصلاة والسلام عظمته في إيمانه بربه عظمته في رفقه ولينه وحسن صحبته عظمه تخطت كل جوانب الحياة يريد يقول المصنف رحمه الله هذا مما ثبتت به النقول واستقر في القلوب وفور عقله حتى كان أعقل الناس وأذكاهم صلوات الله وسلامه عليه نعم ومن تأمل تدبيره أمر بواطن الخلق وظواهرهم وسياسة العامة والخاصة مع عجيب شمائله وبديع سيره فضلا عما أفاضه من العلم وقرره من الشرع دون تعلم سبق ولا ممارسة تقدمت ولا مطالعة للكتب منه لم يمتر في رجحان عقله وثقوب فهمه لأول بديها وهذا ما لا, يح... وهذا ما لا يحتاج إليه وهذا ما لا يحتاج إلى تقريره لتحقيقه نعم وصدق المصنف هذا مما لا يحتاج إلى تقريره لإثباته وتحقيقه ما هو أنه عليه الصلاة والسلام اوتي كمال العقل وحسن التدبير يقول المصنف رحمه الله ومن تأمل تدبيره أمر بواطن الخلق وظواهرهم كيف كان يدبر أمر الباطن والظاهر عليه الصلاة والسلام ليس تدبير الخلق والكون هذا إلى الله إنما يقصد أنه كان عليه الصلاة والسلام طبيب الأبدان وطبيب القلوب لأمته نعم كان يداوي كان يداوي علل الناس فيقترح وينصح المريض بما يكون فيه شفاء وعلاج وكذلك هي أمراض البواطن وهي أدها وأمر كان عليه الصلاة والسلام يرقق القلوب يلينها يصلها بخالقها وهذا جزء من مقاصد بعثته والله عز وجل يقول لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم هذه هي التزكية هذا علاج بواطن الخل... تزكية النفوس تطهير القلوب دواؤها من أدوائها وعلاجها من أسقامها النفاق الشك الريبة الغل الحسد البغض العجب الرياء كل تلك أدواء تفتك بالقلوب وطبيبها عليه الصلاة والسلام كان يرشد الأمة إلى ما تبرئ تلك القلوب من أدوائها وإلى ما يذهب عنها أسقامها وإلى ما يعيدها إلى الحياة صحيحة مشرقه بنور الله مستضيئة بطاعة الله فكان طبيب الباطني عليه الصلاة والسلام قال أيضا وسياسة العامة والخاصة مع عجيب شمائله وبديع سيره نعم كانت سيرته بديعا وشمائله عجيبة شأنه الخاص أخباره أيام حياته والله كلها عجب إن تصفحت حاله في بيته على فراشه مع أزواجه الفيت عجبا ان وجدته أيضا مع أصحابه مع رفقته مع الفقراء والضعفه وجدت شيئا عجبا إن الفيت حاله في الخطابة والتعليم والإرشاد والصبر على تعليم الجاهل وإرشاد الحائر وإسلام الكافر وجدت شيئا عجيبا إن ألفيته عليه الصلاة والسلام في قيادة الجيش وتدبير الحرب وسياسة الدنيا وملاقات العدو الفيت شيئا عجيبا إن أتيته في المحراب ووجدته قائما يصلي تنهمر عيناه يترقق قلبه ينتفض بدنه الفيت شيئا عجيبا كل حياته عجب صلوات الله وسلامه عليه عجب والله يحملنا على أن نعطي هذا الحياة العجيبة موقعها في قلوبنا تعظيما أولا وتقديرا ثم حملا للنفوس على الاقتداء والاستنان هكذا شأن المؤمن إذا تعرف على مواقع العظمة في حياة نبيه عليه الصلاة والسلام خذ نفسك أخي الكريم نحو مراتب العظمة تلك في سيرته عليه الصلاة والسلام فلا إن فعلت والله لتعيشن عظيمة ولا تموتن عظيمة ولا يوم القيامة عند الله عظيمة من اقترب من سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام من اغترف من شأنه وسنته وسيرته من تضلع قلبه وفؤاده من عمر ظاهره وباطنه بسيرته عليه الصلاة والسلام لن تجده إلا مباركا موفقا مسددا هذه شأن العظمة في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام قال كل ذلك من دون تعلم سبق ولا ممارسة تقدمت ولا مطالعة للكتب منه أما قال الله وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون هذه يا أحبة واحدة من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام وبينات صدقه عليه الصلاة والسلام لأنه لو تعلم أو قرأ أو صحب أحد الحكماء لقيل إنما جاء به شيء من أثار ذلك العلم وشيء مما تعلمه أو ما أفاده لكن الله عز وجل حجب عنه تلك الأبواب لتبقى نبوته فيما أتى بها من المعجزات والبينات الواضحات والدلائل البينات علامة على أنه نبي صدق يوحى إليه من رب العالمين قال وهذا ما لا يحتاج إلى تقريره لتحقيقه نعم وقال وهب بن منبه قرأت في أحد وسبعين كتابا فوجدت في جميعها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرجح الناس عقلا وأفضلهم رأيا وفي رواية أخرى فوجدت في جميعها أن الله تعالى لم يعطي جميع الناس من بدء الدنيا إلى انقضائها من العقل في جنب عقله صلى الله عليه وسلم إلا كحبة رمل من بين رم إلا كحبة رمل بين رمال الدنيا نعم وهبوء ابن منبه رحمه الله أحد أحد التابعين الثقات الأئمة كان رحمه الله هو وإخوة همام ومعقل وغيلان إخوة, إخوة علم أئمة من أئمة التابعين رحم الله الجميع كان علامة عني بالأخبار والقصص وروا عن بعض الصحابة كابن عباس والنعمان وجابر وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين كانت ولادته في خلافة عثمان ما وهب هذا وهب عالم فقيه ثقة محدث غلبت عليه العناية بكتب الأخبار والقصص وروى كثيرا عن الإسرائيليات يعني أخبار بني إسرائيل واطلع كثيرا في رواياتهم وقرأ في كتبهم وأنت تسمع هنا يقول قرأته في أحد وسبعين كتابا ماذا يقصد؟ يقصد بكتب السابقين وتأتي بعض الروايات عنه يقول قرأته في ثلاثين كتابا لثلاثين نبيا يعني قرأ كتب الأنبياء فأين وجدها؟ هذا هو الرجل عكف حياته لهذا الباب وتقصى أخبار الأمم السابقة وشأنهم وعلمهم وما يجد أيضا في ثنايا ما تنقله الروايات عمن حمل العلم من تلك الأمم فكان رحمه الله عز وجل آية في هذا الباب علامة في هذا المضمار غزارة علمه كان من صحف أهل الكتاب روي عنه كما قلت يقول لقد قرأت في ثلاثين كتابا نزلت على ثلاثين نبيا وهذه لا تجدها اليوم لكنه حملها ونقلها ورواها نقل هذا المعنى المنقول وهو أيضا من من الحكماء الذين تنقل عنهم روايات يستأنس بها في كتب السلف من أقواله وحكمه رحمه الله قوله الإيمان عريان ولباسه التقوى وزينته الحياء وماله الفقه يقول الإيمان يكمل بهذه ويقول أيضا من جملة كلامه إذا سمعت من يمدحك بما ليس فيك فلا تأمن أن يذمك بما ليس فيك ومن بديع حكمه ايضا رحمه الله قوله المؤمن ينظر ليعلم ويتكلم ليفهم ويسكت ليسلم ويخلو ليغنم لا يزال في كتب السير عدد من عباراته التي تدل على علم راسخ وحكمة عجيبة يقول هنا رحمه الله قرأت في أحد وسبعين كتابا فوجدت في جميعها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرجح الناس عقلا وأفضلهم رايا صدق رحمه الله أما إننا لسنا بحاجة إلى تصفح كتب السابقين وفي كتاب الله العظيم قول ربنا الكريم ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وعقب ذلك كله بقوله وكان فضل الله عليك عظيما ذكر النبوة والكتاب والحكم وعلم ما لم يعلم ثم قال وكان فضل الله عليك عظيما عظيم هو فضل الله على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قد لا أدرك أنا ولا أنت عبد الله قد لا ندرك عظيم هذا الفضل الذي وصفه الله وكان فضل الله عليك عظيم قد لا ندرك حدود هذه العظمة في الفضل الذي أعطاه الله لنبيه عليه الصلاة والسلام لكن تدري ما الذي يلزمنا ليس يلزمنا الآن تقصي حدود هذا الفضل الإلهي أين بلغ به لكن يلزمنا أن نقيم في قلوبنا قائمة تعظيم لنبي أخبر الله أن فضله عليه كان عظيم أبدا والله املا قلبك تعظيما لنبي عظم الله فضله الذي أعطاه إياه نحن يا إخوة من باب تقريب المثال نقيم احتراما وتعظيما وتقديرا وإجلالا لأناس نراهم تخطونا كثير في مراتب العلم مثلا أو في مراتب الصلاح والديانة والإمامة ونشعر بواجب الاحترام لأننا نرى أن فضل الله عز وجل عليهم فيما فتح عليهم من العلم والإيمان والتقوى يوجب هذا الاحترام ولا مقارنه فما ظنكم بفضل رسول الله عليه الصلاه والسلام واي تعظيم يجب ان تحمله القلوب لمقامه الكريم عليه الصلاه والسلام هذا باب لا يقارن لكنه والله انما يقال تقريبا للصوره في الاذهان قال المصنف رحمه الله وفي روايه اخرى يقول وهب فوجدت في جميعها ان الله تعالى لم يعطي جميع الناس من بدء الدنيا إلى انقضائها من العقل في جنب عقله عليه الصلاة والسلام إلا كحبة رمل بين رمال الدنيا نعم وقال مجاهد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة يرى من خ... يرى من خلفه كما يرى من ب... كما يرى من بين يديه وبه فسر قوله تعالى وتقلبك في الساجدين قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم أي قيام؟ عندما يقوم للصلاة وفي جوف الليل على وجه الخصوص يخبر الله بشدة عنايته وحفظه لنبيه عليه الصلاة والسلام قال وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين ما تقلبه عليه الصلاة والسلام في الساجدين المعنى المتبادر والذي عليه كثير من المفسرين يعني كثرة سجوده وتقلبه في الصلاة يعني انتقاله بين أركانها ركوعا وسجودا بين الساجدين وهذا معنى وتقلبك في الساجدين فيما ذهب مجاهد رحمه الله إلى أن معنى وتقلبك في الساجدين يعني تقلب بصرك ومتابعتك ورؤيتك للساجدين كيف يرى الساجدين وهو ساجد عليه الصلاة والسلام المعنى عندئذ أنه يبصر من هو خلفه كما يبصر من هو بين يديه منهم هذا المعنى الذي ذكره الإمام مجاهد وقد ذكره أو سند أسنده إليه الإمام ابن جرير الطبر رحمه الله أيضا ثابت بأحاديث صحيحة ليس قولا مغربا وليس مبعدا أيضا عن المعنى في الصواب وسيأتي المصنف هنا بروايات في الحديث النبوي فيها إثبات رؤيته عليه الصلاة والسلام لأصحابه وهم خلفه في الصفوف في الصلاة نعم وفي الموطئ عنه عليه السلام إني أراكم من وراء ظهري ونحوه عن أنس بن مالك في الصحيحين وفي الصحيحين عدد من الروايات التي رواها أنس رضي الله عنه فيها إثبات هذا المعنى عند البخاري يقول عليه الصلاة والسلام أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري يكلم من؟ فلم الصحابة يقف يسوي الصفوف يقول لهم أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري الحديث عند مسلم في صحيحه بلفظ أتموا الركوع والسجود فوالله إني أراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم وفي رواية أخرى أيضا عند مسلم أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف فأني أراكم أمامي ومن خلفي الحديث أيضا عند مسلم بالرواية أبي هريرة غير رواية أنس هذه يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ثم انصرف فقال ما معنى انصرف يعني سلم ثم التفت إليهم فقال يا فلان ألا تحسن صلاتك يخاطب رجلا من أصحابه يقول يا فلان ألا تحسن صلاتك ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي فإنما يصلي لنفسه إني والله لا لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي صلوات الله وسلامه عليه سيسوق المصنف الآن رحمه الله جملة من الروايات المرفوعة والآثار الموقوفة يريد بها إثبات هذا المعنى أي معنى أي معنى قوة بصره عليه الصلاة والسلام إذن هذه خصيصة يتميز بها عن سائر الأمة هذا ليس بصرا معتادا هذه معجزة خارقة هذه عطية إلهية هذا إذن هو كما قال في هذا الفصل في ذكاء العقل في عظمة الرأي في قوة الحواس وهذا منها أعطي عليه الصلاة والسلام ما لم يعط غيره من الأمة نعم. وعن عائشة رضي الله عنها مثله قالت زيادة, زيادة زادها الله إياها في حجته وفي بعض الروايات إني لا أنظر من ورائي كما أنظر إلى من إلى من بين يدي وفي الأخرى إني لا أب لا من قفايا كما أبصر من بين يدي وحكى بقي بن مخلد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى في الظلمة كما يرى في الضوء نعم حكى هذا الأثر عن عائشة مع الأثر الذي قبله بعض أهل العلم كالنووي أيضا في شرحه على مسلم والحافظ العراقي في طرح التثريب وغيرهم وكلها كما ترى تؤكد هذا المعنى نعم. والأخبار كثيرة صحيحة في رؤيته صلى الله عليه وسلم للملائكة والشياطين إذن هذه رؤية أخرى والآن أثبت بالرواية الصحيحة في الصحيحين وغيرهما أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا وقف في الصلاة يبصر الصحابة من خلفه تماما كما يبصرهم من أمامه عليه الصلاة والسلام رواية عن أنس وأخرى عن ابي هريره وتعددت بهذا الروايات ألا هذه رؤية ايضا يتميز بها عن سائر رؤية البشر رؤية الملائكة والشياطين ثبتت الروايات الكثيره بإبصاره الملائكة لطالما أتاه جبريل عليه السلام لا أقصد رؤيته لما يتمثل بشرا تلك الرؤية حتى الصحابة يشاركونه فيها كما في حديث جبريل الطويل لما سأل عن الإسلام والإيمان والإحسان كان في هيئة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر وراه الصحابة فلما انصرف قال أتعلمون من هذا قالوا الله ورسوله أعلم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم لا أقصد مثل هذا أقصد رؤية الملائكة في هيئتهم الملائكية رأى جبريل عليه السلام في أفق السماء له ستمائة جناح رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى تلك رؤيا رأى فيها الملائكة وكم أخبر عليه الصلاة والسلام قال أتاني ملكان فانطلقا بي رأى عددا من الملائكة في قصة الإسراء والمعراج رؤيته للملائكه لون عظيم وعجيب أيضا مما خصه الله تعالى به وأبصار معشر البشر لا تدرك رؤية الملائكة لأنها أجسام روحانية نورانية لا تدرك بأبصارنا تماما كما هي رؤية الشياطين إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم كما قال الله عز وجل لكن الله عز وجل اتى نبيه عليه الصلاة والسلام رؤية الجن والشياطين وحدث هذا في أكثر من رواية منها قصة الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام كما أخرجه مسلم إن عفريتا من الجن كما أخرجه البخاري قال إن عفريتا من الجن تفلت علي الباريحة أو كلمة نحوها ثم قال ليقطع علي الصلاة فامكنني الله منه فأردت أن أربطه إلى سارية بين سوار المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم وتذكرت قول أخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي قال روح فرده خاسئا فرؤيت عليه الصلاة والسلام للملائكة المخلوقة من نور أو للشياطين المخلوقة من نار كان أيضا لونا عظيما في اختصاصه عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بقوة البصر وثمت نواحي أخرى في خصوصيته في هذه الرؤية نعم. ورفع النجاشي له حتى صلى عليه صلى النبي عليه الصلاة والسلام على النجاشي يوم مات والنجاشي إنما مات بالحبشه وصلى عليه بالمدينة أما أنه رفع إليه حتى صلى عليه فلا تثبت بها الرواية الثابت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه قوموا, قوموا فلنصل على هذا الرجل الصالح ونعي إليه النجاشي في اليوم الذي مات فيه فقال لأصحابه قوموا فصفوا خلفه وكبر عليه اربعا صلوات الله وسلامه عليه هل معنى هذا أن رؤية البعيد بالنسبة إليه عليه الصلاة والسلام هي أحد معجزات النبوة الجواب نعم ما ثبت في قصة النجاشي ثبت في قصة بيت المقدس أما ذهب ليلة الإسراء والمعراج فلما اصبح وحدث قريشا فاستنكروا الخبر فارادوا ان يكون تكذيبهم له عليه الصلاه والسلام باستفسارهم اياه عما يتعلق ببيت المقدس ووصفه وما هو فيه فخشي عليه الصلاه والسلام ان يكون احجامه عن الجواب اثباتا لتكذيبهم وتاييدا لهم فما كان الا ان رفع الله تعالى له بيت المقدس فأبصره فوصف لهم ما يسألون عنه كأنه يراه رأي عين وتلك أيضا معجزة له عليه الصلاة والسلام نعم وبيت المقدس حين وصفه لقريش هذا المقصود والحديث أيضا عن أبي هريرة وأخرجه مسلم قال لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسرايا فسألتني عن أشياء لم أثبتها يعني ما حفظتها ولا ضبطتها في قصة الإسراء يعني عن أشياء دقيقة عن بيت المقدس مثلا عن أبوابه عن نوافذه عن سواريه قال فت وقريش تسألني عن مسرايا فسألتني عن أشياء لم أثبتها قال فكربت كربا ما كربت مثله قط لما الكرب خشي أن يكون هذا تأييدا لتكذيبهم له عليه الصلاة والسلام قال فرفعه الله لي أنظروا إليه فكلما سالوا وصفا أثبت لهم برؤيته عليه الصلاة والسلام فكانت معجزة له بأبي وامي هو صلوات الله وسلامه عليه نعم. والكعبة حين بنا مسجده هذا أيضا لا تثبت به رواية صحيحة مرفوعة هل لما بنا مسجده في المدينة النبوية رفعت له الكعبة لا يثبت هذا إنما الذي يثبت أن محراب قبلته عليه الصلاة والسلام في المدينة النبوية هي أدق قبلة خارج مكة على وجه الأرض على الإطلاق تصيب عين الكعبة بيقين وهذا ما أثبتته الدراسات المعاصرة والتصوير الفضائي الجوي أن محراب قبلته في المسجد النبوي أدق قبلة على وجه الأرض إطلاقا وأثبتتها المقاييس الدقيقة المعاصرة اليوم أنها شيء عجيب بالله عليكم هل هذا اجتهاد بشري عادي؟ هل هذا هو رأي بشري مجرد؟ كلا والله ليس إلا وحيا ليس إلا تأييدا إلهيا عجيبا اثباتا لنبوته وصدقه صلوات الله وسلامه عليه فإذا مرت بنا مثل تلك هذه الأخبار وتلك فإنما تزيدنا إيمانا لكأننا نعيش معه عليه الصلاة والسلام ونحن نعيش بناءه للمسجد وسقفه ورفع أعمدته وفرشه بالحصى ثم شروع الصلاة فيه ليضع محرابه عليه الصلاة والسلام فتكون القبلة إلى الموضع الذي حدد فيه المحراب في مسجده صلى الله عليه وسلم وقد حكي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يرى في الثرية أحد عشر نجما الثرية هي مجموعة النجوم في السماء فإنه كان يرى فيها أحد عشر نجما بينما يرى البشر بالبصر المعتاد نجوما محدودة نجمين أو ثلاثة ولا تبصر سائر نجوم مجموعة الثريا إلا بالمناظير هذا أيضا لا تثبت به روايه السؤال المهم الآن رؤيته عليه الصلاة والسلام لمن خلفه في الصف رؤيته لبيت المقدس في قصة الإسراء رؤيته للملائكة والشياطين هل هي رؤية عين حقيقية يبصرها بعينه التي في وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام أم هو وحي يقذف الله علمه في القلب فيخبر بما يقع له من الوحي وهذه كلها محمولة على رؤية العين وهو قول أحمد بن حنبل وغيره وذهب بعضهم إلى ردها إلى العلم والظواهر تخالفه ولا إحالة في ذلك وهي من خواص الأنبياء وخصالهم أورد المصنف رحمه الله مذهبين لأهل العلم في رؤيته عليه الصلاة والسلام للصحابة من خلفه كما يراهم من أمامه ورؤيته بيت المقدس ورؤيته للملائكة والشياطين القول الأول أنها رؤية عين حقيقية يبصرها عليه الصلاة والسلام كما تبصر أنت يدك والشيء الذي أمامك فإن قلت كيف فالجواب هذه معجزة اختص الله تعالى بها الأنبياء وهذا شيء لا يقاس عليه ولا تريد إثباته بشيء آخر كالمعتاد لأن المعجزات من شأنها أن تكون خارقة للعادة فلا تقيسها على المعتاد والقول الآخر إنها رؤية بمعنى العلم بمعنى أن الله يوحي إليه الصفة والهيئه فيقع علمها في قلبه فيخبر به عليه الصلاة والسلام قال القاضي عيام المذهب الأول محمولة على رؤية العين وهو قول أحمد بن حنبل سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما حكى بعض أهل العلم سأله أبو بكر الأثرم عن هذا الحديث فحمله على الحقيقة فيما يتعلق بقوله إني لاراكم أراكم من ورائي فحمله على الحقيقة قال أبو بكر الأثرم فقلت له إن إنسانا قال لي هو في ذلك مثل غيره يعني النبي عليه الصلاة والسلام وإنما كان يراهم كما ينظر الإمام من يمينه وشماله فأنكر ذلك إنكارا شديدا أنكر الإمام أحمد رحمه الله في جوابه للسائل أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام وغيره في هذا الباب سواء استشهد المصنف بأن قصيصه أنبياء بما سيأتي الآن من الحديث في قصة موسى عليه السلام قال كما أخبرنا أبو محمد قال عبد الله بن أحمد العدل من كتابه قال حدثنا أبو الحسن المقري الفرغي الفرغاني المقاري الفرغاني, الفرغاني قال حدثتنا أم القاسم بنت أبي بكر عن أبيها قال حدثنا الشريف أبو الحسن قال عن علي ابو الحسن علي بن محمد أبو الحسن علي بن محمد الحسني قال حدثنا محمد بن محمد بن سعيد قال حدثنا محمد بن أحمد بن سليمان قال حدثنا محمد بن محمد ابن مرزوق قال حدثنا همام قال حدثنا الحسن عن قتادة عن يحيى بن والثاب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما تجلى الله لموسى عليه السلام كان يبصر النملة على الصفا في الليلة الظلماء مسيرة عشرة فراسخ ولا يعد على هذا ولا يبعد ولا يبعد على هذا ان أن, يخ أن يختص نبينا ولا يبعد على هذا أن يختص نبينا بما ذكرناه من هذا الباب بعد الاسراء والحظوة والحظوة بما رأى من آيات ربه الكبرى الحديث في قصة موسى عليه السلام في سنده ضعيف ومتروك فلا تصح الرواية قال لما تجل الله لموسى عليه السلام كان يبصر النبلة على الصفا يعني من اثار رؤيته للذات الإلهية لما تجل الله وإن لم يره موسى عليه السلام فيقول فكيف بمن أكرمه الله بالإسراء وما رأى من آيات ربه الكبرى والمقصود أنه لا مانع أن يثبت في خصائص الأنبياء ما ليس على مقياسه مثله في حياة البشر يبقى في الباب في الفصل بقية نأتي عليها في ليلة الجمعة المقبلة إن شاء الله أسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا يقربون إليه عطر جمعتكم ليلتكم ويوم غدكم بكثرة الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى تطيبون بها أفواهكم تعمرون بها أوقاتكم تثقلون بها صحائف أعمالكم تقتربون بها من ربكم تستكثرون بها من رحماته جل جلاله وصلاته على أحدكم فلكم بكل صلاة على المصطفى عليه الصلاة والسلام عشر صلوات من ربكم جل في علاه فيا فرحة ويا سعدة ويا كرامة من جعل ليلته عامرة بالصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام ويا حسرة ويا خيبه من فاته ذلك الاجر العظيم والخير العميم والله عز وجل رب كريم نساله ان يكرمنا واياكم بكرامه عباده الصالحين وان يجعل لنا ولكم وللمسلمين جميعا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيه احفظنا يا رب بحفظك واكلنا برعايتك واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي